أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم ومماتهم Altyazı M.K.